بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكة برزوح من أمره على من يشاء من عباده أن أنبروه أن آتوا أنه لا إله إلا أنا السكون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى مما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو تصين مبين والانعام خلقنا لكم فيها دتق ولنا اكثر منها سائلا ولكم فيها جمال انتم تريحون وحيرة تشرفون وتحمل أبقى لكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفك إن ربكم لرغيكم رحيم والخيل والجرال والحمير لتركبوها وزيلة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يوبط لكم به الجرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا جَعَلْنَا الْأَرْضَ مُسْتَوِيَةً إِلَّا لِقَوْمٍ يَسْكُنُونَ وَفِيهِ ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحمه طرياً وتستخرج منه حياة تلبسونها وترغبون كما أسرع فيه ولتجدو من قضيه ولعلكم تشكرون. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ مِنْ أَنْدَادٍ بَأْسًا وَهَائِرًا وَصُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالَّذِينَ مِنْهُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَقْنُقُ كَمَن لَّا يَقْنُقُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُونَ أَمْثَالَ اللَّهِ لَا تَعْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْفُونَ وَمَا تُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ عِبَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا يَحْزُرُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُفْلَقُونَ أَمْ وَرَأَوْهُ مُخْرِجًا آيَاتٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يُبْعَثُونَ إِلَٰهٌ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكَرٌ كَأَنَّهُمْ فِي لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم أذا أنزل ربكم قالوا أتاقير الأولين ليحملوا أوزارهم تاهلة من يوم الكيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا أساء ما يزرون قد نفر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقضى عليهم التقف من فوقهم فَخَبَّعَ لِي مُسْتَقِيمِ الْقِيمُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ أَيْتُ لَا شُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُصْبِيْهِمْ وَرَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَاءَ الَّذِي لَكُمْ فُشَاعَ قُلْتِ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ضارني أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلجئت مسوى المتكبرين وقيل للذين اتحوا ماذا أنزل ربكم صانوا خيرا لِلَّذِينَ أَكْسَلُوا فِيهَا الْزُّمْيَ احْسَنَ وَلَمْ يَأْتِوهُمْ خَيْرُ وَلَمْ يَعْمَدْ أَرْضُ الْخِيَرُ وَلَمْ يَعْمَدْ أَرْضُ الْمُسْتَقِيمِ جَلَّتُ عَلَيْهِ يَجْزُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي لَهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِينَ تَتَوَاصَلُوا الْمَلَائِكَةُ خَيْبِينَ قُلُونَ سَلَامٌ عَلِيكُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَوْمَ إلَّا تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَدِّهِ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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وابتنبوا الصاغور فمنهم من هدى الله ومنهم من حقص عليه الضلالة فسيروا في الأرض تنظروا فيه فكان عاقبة المتذبين يَسْخَرُ الصَّالِحُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ لَهِدَ أَيْمَالُ مَن لَّا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يُمِيتُ بلى وعدا عليه حقا ولكن أثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كابدين إِلَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا إِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الذين قبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا بجعلا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وَأَنزَلَ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ فَيَسْقِي بِهِ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا ۚ وَيُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلَا إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَيَخْتَلِفُونَ فِي هَٰذَا ۗ وَمَا أَكْثَرُهُمْ يَفْتَرُونَ عَلَى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمؤجزين أو يأخذهم على تقلق فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتخيأ ظلاله وعن اليمين والشمائل لله وهم داخلون ولله يسكد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائم يَقُولُونَ هُم لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخافُونَ رَدَّهُمْ فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَشَاءُونَ وَقَالُوا لَا تَسْتَخْدُوهُ إِلَى هَيَتَنِيلِهِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَأَيَّايَ ظَنُّهُمْ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واقبا أفغير الله تشتكون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرب فإليه تجأرون وَمَا إِلَٰهَكَ شَرَكْتَ بِالرَّحْمَٰنِ فَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَإِنَّنِي لَأَكْبَرُ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ وَلَا أُخْلِفُ الْمِيثَاقَ وَلَوْ كَانَ لَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَكِتَابٌ اللَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الذَّبَابَ صُدْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينفقه على هولن أم يدسه في التراب ألا ساء ما نحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤفد الله مما تجر لهم مما ترك عليها من دابة ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى إِذَا جَاءَ أَذَانُ ٱلْمُنَايَةِ لَا يَسْتَطِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِلُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَقِفُ أَنكِسُهُمُ الْكِبَرُ أَلَمْ أن لَهُمْ تُسْنَى لَأَجْرًا أَمْ لَهُمْ نَارٌ أَنَّهُمْ مُصْرِعُونَ تالله لقد اكثرنا الهنا من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وري يوم ولهم عذاب اليم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ إن في ذلك لآية لحوم يسمعون وإن لكم في الألعاب العبرة نسقيكم مما في بطونه من بيل فرس لبنا خالصا سائرا للشارجين وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ سَقَرًا وَذِكْرًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أن اتخذي من الجبال بلتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم أتري من كل السمرات فاسرتي سبل ربك ذللات يخرج من بطونها شراب مختلف ألوابه فيه شفاء من الناس إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ مَا يَسْرُكَكُمْ وَمِنْهُ مَن يُرْسِلُ لَا أَبَدَ إلى الْعُمْرِ إِلَيْهِ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِير وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ نُفِضِلُهُ بِرَادٍّ فِرْقِهِمْ عَلَى بَابِ لَسْتَ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ يَبْغَدُونَ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 وَيَقُولُونَ لِلَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَسْتَقِيرُونَ فَلَا تَخْضَعُونَ لِلَّذِينَ أَمْنَعْنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ برض الله مثلا عبدهم لا يخبروا على شيء وبرضخناه منا رضى حسنًا وبرضخناه منا رضى حسنًا فهو ينطق منه سوء وجهه هل يسرون الحمد لله بل أسرهم لا يعلمون وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْقَدْرِ لِأَحَدٍ مَا لَكَمُ لَا يَقُدرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلِمَةٌ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلِمَةٌ عَلَى مَوْلاهُ إِنَّمَا يُوَسْجِهُ لَا يَأْتِ بِخَرِيرٍ هل يستوي هو من يأمر بالعبد وهو على فراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمس البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الصَّيْرِ مُسَفَّرَاتٍ فِي دُونِ السَّمَاءِ مَا يُنْسِكُهُمَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ من بُرُوثهم سكنوا وجعلناهم من جلود الأنعام بُرُوثا تستقصونها يوم ظلّهم تستقصونها يوم ظلّهم و يوم رقامتهم ومن أَفْواهها وأُورَبَرها وأشْعَارها أَسَفَوْا وَمَتَعْرِبَنَّ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم, مما خلق ظلالا وجعل لكم مِّنَ مَا خَلَقَ بِلاَ نَظِيرٍ وَجَالَنَكُم مِّنَ الْفِضَالِ أَسْمَامًا وَجَالَنَكُم تَرَادِي لِتَقِيتُوا الْحَظَّ وَتَرَادِي لِتَقِيتُوا بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ إِنَّ مِن نِّعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ أَنَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِذَا تWلّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَحْكُمُونَ لِعِلْمِ اللَّهِ قُلْ مَن يُنْزِلُهُ وَعَفَا الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نبعث من كل شَهِيدًا شهيدا ثم لا يؤذب للذين سفروا ولا هم استعتبون وإذا رأى الذين منهم العذاب فلا يخفق وَإِذَا رَأَى اللَّيْلَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَشْرَكَ أُنَا اللَّيْلَ فَنَنَّ هَٰؤُلَاءِ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفسرون الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله ذبناهم عذابا وقوق العذاب لما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبَعْتُمْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْنَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِّكُلِّ شَيْئٍ وَهُوَ جَوْهُ وَرَحْمَتُهُ وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِلْتَاءِ بِالْقُبَى وَيَنْهَى عَنِ الْكَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَرُطِ يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَبَتَّرُونَ وَأَرْفُوا بِعَلْبِ اللَّهِ إِذَا أَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ دَوْتِي ولا تنقضوا الأيمان بعد تركيهها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تستخدون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة لأرضى من, من أمة إنما يبلوكم الله به وَرِزْقِنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَفْتَلُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَمًا وَآخِرَةً وَلَتَيْبُونَ مَن يَشَاءَ ولكن يبدل من يشاء ويهدي من يشاء ورسلن عما كنتم تَعْمَلُونَ ولا استقعدوا ايلا لكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد سذوقها وتذوق السر ابلا قدت ان سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 وَلَذِكْرِيَ مَنَ الَّذِينَ صَدَّرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنَعَ إِلَى صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ من عمل صالحا من ذكر أو غنسى وهو مؤمن فلنحلين له حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القطآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِذَا بَدَّ اللَّهَ آيَةً مَا كَانَ آيَتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنفَسَ مُسْتَرِدٌّ بَلْ أَسْتَرُوهُ لَا يَعْلَمُونَ وَنَزَّلَهُ رُوحٌ قُدُسٌ لِّيَرْضِك بالحَقِّ لِيُذَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ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 ذارت بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يذكر قوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرما أنهم في الآخرة هم القاسرون لا جرما ان في الاخرة هم القاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدنا فقتلوا ثم جاهدوا و ثم جاهدوا وصبروا, ثم جاهدوا وصبروا. رَبٌّ كَرِيمٌ بَعْثُهَا لَطِيفُ الرَّحِيمِ يَوْمَ تُكَشِّفُ كُلُّ نَفْسٍ مَا سَرَّتْ وَعَنَّتْهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وقد بارك الله متنا قبلت كانت امنه وما ان تس ياسيها رزقها رغدا من كل مكان ياسيها رزقها رغدا من كل مكان فصبرت بالمع الى فاداها الله لباس الله الجوع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 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَضَّ مَعَكُمْ الْمَيْكَةَ وَالزَّمْعَ لَحْمَ الْقِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اَمَّا الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّكَوَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا تَسْأَلُوا عَنِ ٱلْخَبِيثِ فَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِيهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ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 ثم إن ربك للذين عبروا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ الْلَّهِ أَن يَصُوَّ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَافِرًا لِأَنْعَمِهِ كَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى أَخْرَافٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْقَانِتِينَ وَمَأُوَحِينَا <تصفيق> إِلَيْكَ أَنِ اسْتَجَعْنِ لَكَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ لِنَا الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبِّحُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْمُو بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصدر وما صبر فإلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون